بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والانثى إن فعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لنيسرى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 تلظى. لا يصلها إلا الأشقاء الذي كذب وتوالى وس يجنبها الذي يؤتى ما يتزكى وما لأحد مينده من نعمة تجزى إلا ربه ربي الأعلى ولن سوف يرضى